جماعه ابوه بلى قادري دنا ام سو يا بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَا مَفَرُّ كَنَّانَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ لَبَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَاهَا مَعَ لا تحرك به لسانك لترجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذعون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه سيهنت تنتظو ايو فانبها فاقره كلا اذا بنغت التواق وقيل مراقا اضن ظن ان انه الفراق وان تفت الساق بالساق الى يا ربك يوم عيد المساق فلعن صدقنا صنينا ونا كذبنا وطمنا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 أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِّنْ مَنِيٍّ تُمْنَى ثُمَّ كِيَانَ عَلَقَةً فَخُنَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ فَجَعَلَ بِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أليس ذلك بقدر علىها أن يحيي الموتى